كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد مِنْ القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون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 قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون بقران غير هذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء